لقدقَد سَنعَض الللههُ قَوْولَّينَ قَا إِ الله فَقير وَنَحْنُ أَي سَنَتُبُ مَا قَااقَتْ لَم الأأَمبَ أَ بِغَييرِ حَّم وَنَقُلُ زُوق وَذَابَ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 الذين قالوا ان الله عهد الينا ان نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربه تاكله النار قل قد جاءكم من قَائِلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَطَالَتْ كَذِبُ الرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِ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 إلا متاع الغرور لتُ블َنَّ في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرًا